بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّينَ تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمفسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن تبيل الله بغير علم ويتخذها هلوى أولئك لهم عذاب مهيم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 هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ